وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الم اذهب فسلم على أولائك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحيه ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه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 متفق عليه هذا لفظ احدى روايات البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولى ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم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 تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق واقول وأقول اجلس بنا هنا نتحدث فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه رواه مالك في الموطا بإسناد صحيح